Here احلى الليالي على درب الغالي ساكن خيالي وهو قلبي سالي احلى الليالي على درب الغالي ساكن خيالي وهو قلبي سالي احلى الليالي واحلى الأيام غالي يا غالي دربك بسام أحلى الليالي وأحلى الأيام غالي يا غالي دربك بسام أحلى الليالي على درب الغالي سكن خيالي وهو قلبي ساني أحلى الليالي على درب الغالي سكن خيالي وهو قلبي ساني أحلى الليالي واحلى الليالي <تصفيق> قالي يا قالي داربك بس أحلأ أحلأ أحلأ الليالي وأحلى الليالي قالي يا قالي داربك بس <تصفيق> يوم التجمع وبالحب اكتفينا عشنا هوانا وعش الحب فينا يوم التجمع الحب اكتفينا عاشنا هاوينا وعش الحب فينا مرت ليالي ومرت عيام قالي يا قالي دربك بس مرت ليالي ومرت عيام قالي يا قالي دربك بس la <tulain> وعنك ماسه لينا رح نوجينا وفي بحرك رسينا غالي علينا وعنك ماسه لينا رح نوجينا وفي بحرك رسينا انت الليالي وانت الايام غالص علي دربك بس انت الليالي وانت الايام على درب مسا احلى الليالي على درب الغالي ساكن خيالي وهو قلبي ساهي على درب الغالي ساكن خيالي وهو قلبي ساهي احلى الليالي wahla al ayya wah